وشر الأمور مبتدئاتها وكل مبتدئ بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نار وعن الله جل ما زلنا الكرام في سياق قول ربنا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الا الذين احسن الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهل يظنون ولا قد فتن الذين من قبلهم الا على الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذب حسب الذين يعمل السيئات يسبقون ساء معرضون من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله لا وهو السميع العليم إلى كرام هذا الإيمان بمكان لان الجنه محفوطه من مكان والامن من عاش في الايمان عاش في الجنه ومن حرم الايمان حرم من الجنه فالجنه محفوطه من فيها العذاب وفيها السجون وفيها تسلط وتسلط الاعداء وفيها إراقة الدماء وفيها أمور أمور تكرهون لا تتحمل وأنه هكذا إلا بالجهد الجيد لكن منطقه أخرى فيها الشهوات فيها الملذات فيها ما يعجب العين وما يعجب النفس فيها يعني الفرح والمرح فيها النساء وفي الاموال وفي الرقصات وفي الاغنيات وفي البالاموراس وفيها وفيها, وفيها بكاه والشركات وفيها السينمات وفيها وفي الاغاني الاغنيات وفيها يعين يا ليل ما شاء الله طلع حفت النار ووش ايش اذا الاقوى باليمان لا يعطى الا لمن مر على المدرسه فيها النكبات وفيها اشياء قد لا تسقم موجوده لا بد لا يعطى الايمان لهؤلاء لمن بره على الصدق في هذا الحال ولهذا ايات القرآن القران الكريم. الكريم ايات كثيره منها يقول سبحانه وما اصابكم يوم الفرقان جه جنان لا في بدر ولا في يعني لا في بدر ولا في احد ولا في خندق وما اصابكم يوم الفرقان فبئس الذنب وليعلم المؤمنين وليعلم الذين اقتربوا تريد الايمان لا بد من صدق ما تعطى الايمان حتى تبرهن على انك رجل على انك شاب تقدر على الدفاع هذه العقيده تضحي بالنفس والنفيس والغالي والرخيص تضحي بالمال تضحي بالولد تضحي بالتجاره تضحي بالفلاح تضحي بالوظيفه تضحي بالسياره تضحي بالعمار تضحي بالدنيا بقدها وخطيئها من اجل لا اله الا الله محمد رجل وأنتم ترون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا أموالهم، تركوا بلادهم، تركوا أوطانهم، تركوا الملذات، تركوا كل شيء من أجل عقيدة لا إله إلا الله محمد، الله. وبعبارة لو لم يكن لو لم تكن هذه النكبات، ولو لم تكن هذه المصائب التي بصلت على المؤمن، لاختلط الحامل بالنّام. كل واحد يقول انا مومي المنافق يقول انا مومي والكافر يقول انا مومي والعلمان يقول انا مومي والشيوخ يقول انا مومي وكرهت دائما وصختلت ايش صختلت الصبور وصختلت الاحزاب فلا بد من التصفية لا بد من التسنقيه لا بد ولا بد او بعباره اقول لكم منطقة فيها الله وفيها رسول الله وفيها النكبات وفيها الشدائد وهذه المنطقة فيها الراحة وفيها الطمأنين وفيها الأولاد وفيها الأموال وفيها التجارات وفيها كل شيء إما هذه وهذه بعد المثير اصطر انسا إذا كانت هذه أحب إليكم السلام عليكم واذا كانت هذه افضل عندكم واجل عندكم منطقة الربانيه المنطقة الإلهية اجل وافضل عندكم تضحون عليها بكل شيء هنيئه ثم هنيئه وهذا ما هنالك الله عز وجل قل لهم ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال مختار السماوات أموال اقترف سموها عليها معلش عرفس عليها ما أموال أصدقها مثل عليك بإذن أبي أعطيه لا سموها بالجد والكد عزيزه وكذلك الإيمان الإيمان اللي بالجد والكد والنفس من نفيس والغلب عزيز متعة مثل أصحاب رسول الله الذين دافعوا على الإيمان فكان أعز الدفع عبد الله لكن احنا الناس العارفين مم. ان الإيمان والفلوس فلوس أعسى بالفعل العمار أعسى اذا يقول يقول ومارساك مترضون إذا كانت هذه الأشياء احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا انصبعوا يا عبد الله جدي وترعيد إذن هذه رهد نعم اذا اخترتم هذه الملتقى الربانيه هذه وتعطى لكم هذه ولن ينبغي تتصرفوا في هذه المنطقه في المال والولد والال و الى باذن من هذه المال الذي اذن الله بكل درهم استفس فيه ربي اخذه يا ربي عندما إذا قال نعم اقبل واذا قال لا احجب هذا الولد يا ربي أقبله أرفضه أرفضه خلاص دراء هذه التجارة يا ربي في الحشيش في المخدرات في التهريب في كذا أخذها يا ربي قال خلاص طب وهكذا وهكذا حتى الوالد يا ربي والدي هذا أحبه أركد إليه أرفعه فوق رأسي أفسح له صدري قال لا ليش إنه كافر ومتد عزال خلاص الزوجة يا ربي البنت يا ربي هذه نعم او لا قال لا إيش إذا أصبحت هذه تتحكم في هذه المنطق الربانية تتحكم في هذه إذا أصبح الإنسان إما هذه وهذه أما مع الخليط خليط لا, لا. إذا لابد من المجحة لكي تنساز الشغل ولكي تتبين الطرق ليعلم الله الصادق من الكلمه ليعلم المخلص من المنافق لابد لابد يا اخي الكريم هذا الدين مرسوم من قبل رب العزه اللي تحمل البشر وتحمل السكب يعني سبحان الله يبتليك بالدراي والصراع بالعزر واليزر بالمنشط والمكان تصليه العدل بالزلزله بالزعزعه بالفطر وهل ملحر بوجود بكثره قال لا يا رب استفسر بالعزى فالاخوك خطر وفي الآية لغه يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين صروا من قبلهم مستهم الباساء والدراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى والذين امنوا معهم مثل رسول الله صدق الله العزيز صدق قلت المصر محمد فلا ترجع يا اخي الكريم اذا كنت مؤمنا لابد سيدنا رسول الله يسجد كم عشرين مكه ثلاثة عشر ساعه وهو محاسن في من يلطفه في من يمسق في وجهه في من يرنع له الغرف فيه وفيه وفيه وفيه, وفيه, وفيه وفيه وفيه وفي النهاية الزفر تقرروا الله الزفر لولا لا الله ولولا لدف الله لكان مدى وكان من نبي قتل خلاص ليش من أجل لا إله إلا الله كان يسفع الباطل ويرسى الهود هو رئيس الباطل لا يا عزيزي. وكم من نبي قتل معه ربيون كذلك قيلوا كنا اصيرها كيفهن او لا, لا كيفهن كثير وكثير من الانبياء قتل معه ربيون جماعات كثيره المئات والالاف قال الله عز وجل فما وهموا لما اصرهم في سبيل الله ابتغاء مربات يريدون رضا الله يريدون وجه الله يريدون النظر اليه يريدون السكن في جواره يريدون النعيم صالح اما الدنيا خلاص تعال لا بد ان تموت تعيش نامشي في القصور وتعيش في الدور وتعيش في وتعيش ما شاء الله في السيارات وفي العمارات وفي الفنكات وفي الشركات وفي الحسابات ما شاء الله في الضخامات ولكن في النهايه النار النار النعيم لا الليل الليل يريد حياه صالح يريد السعادة الابديه يريد, يريد النعيم المقيم وإن الدار الاخره اللي هي الشيواء هي الشيواء الحقيقية هي النعيم المقيم إذا لا يمكن تصفية الحسنة أمانة أمانة ضخمة كما قلت الايمان أمانة تغرى والأمانة ما يتقبلها إلا الرجال ما يتحملها الا الابطال امانا لا اقول لكم الايمان غير ادوه خبز وزله رواد لا لمن شيء ضخم عزيز عند الله الايمان وسام لا يعطى الا للابطال لمن حقق البطوله لا يعطى الايمان نعم الايمان تكالف شاقه الإيمان جهات يتطلب الصدق فما يكفر يقول, يقول أنا مؤمن كفر دون أن يمثل وينسح الله إلى هل هو أهل الأمان أم؟ وهذه السنة سؤال الله يكسرطه الله ولقد فسلنا الذين من قبل لا يقول فلا يرسل الله الذين صدقوا ولا يجب لا الكاهيم الله لا يعلم جاهد حتى يمسحنا عن يعلم لا يا اخي الكريم هناك علم غيبي الله يعلم من نحن قبل أن يمسحنا قبل أن يمتحننا يعلم أحوالنا هل نحن صادقون أم نحن كذابون هل نحن مخلصون أم منافقون الله يعلم. ولكن ليظهر علمه في الأعمال حينما يمتحنك يظهر لأنه يريد أن يعلم الظاهر كما علم الغيب كان يعلم الغيب ما هو مغيب يريد أن يعلم الظاهر يكشف ويوضحك باش يجازي لأن الله يجازي لا يجازي على العلم الغيبي وإنما يجازي على ايش على الأعمال الظاهرة حسن أعوثي عليها يجازي وعليها تكون الجوابس كذلك الكفة المنكسة اللي حقك أقبل سبحان الله قد نعلم الفرق التي تكون هي نعطيها ونعطيها الكفر بعلمنا ولا حتى لا تتحقق لما تدخل الميدان وتحقق البطولة نسلم لها أما بمجرد العلم من أهل العظام إن أكاد هذه الآية الله وهذه نحن من الله الله من لعلم نعطيه وكذلك ولله ما قال سبحانه ولقد فسلنا الذين من قبلهم فلا يعلم من عنده فلا الله الذين صدقوا وليعلمن يعلمون لا له نعم قلنا الايمان الله لا يعطيها الا لمن له الاستعداد لقياده المسلمين لو استعداد لأن يكون ملك البلاد رئيس البلاد يقود كل الامه الاسلاميه ليعطي الهامه لمن له استعداد للموت من أجل هذه العقيدة؟ ليه يعطي الإيمان؟ إذا كنا مستعدين تموت. يعطي الإيمان لمن له استعداد لأن المطحي في كل الشهوات وكل الملل هذا؟ لا هو ديال الله وحده. هو يعطي الإيمان يتحقق بالإيمان في جميع جوانبه. شوف عينه شوف الإيمان. شوف ودوده شوف الإيمان. شوف يدك شوف الإيمان. شوف يده شوف الإيمان. شوف في كل شيء في الايمان شوف رجلك تشوف الايمان شوف بيتك تشوف الايمان زوجك تشوف الايمان شوف, شوف سيارتك تشوف الايمان تشوف ما عنده في البيت شوف الايمان كيف حتى في كتابه تشوف الايمان حتى في شريطه تشوف الايمان ليش اجى يسمى نزلمن شريط كلتو شريط عبد الحالم حافظ ليه شريط ايش شريط الايماني قصه للشريط الاسلامي شاركونا لا اله الا الله فيك يتخلص و الكتاب المكي يكره فيك اي كتاب يكره في الكتاب الاسلامي ما في الكتاب العلماني في الكتاب الشيوعي في الكتاب الغربي لا في القوانين الوضعيه لا فيكره فيكسب القران في التفسير تفسير القران تفسير الاحاديث يكره فيكسب الاسلاميه و فين يجلس, يجلس مع من يجلس مع الضالين مع المبتدعين مع الكفر المجرمين مع العلمانيين لا يجلس في أي مجلس في المجلس الإيماني في المجلس الرباني في المجلس الذي فيه عند الله اما فيه صفحة الله وفيه دعنة الله وفيه فتعة البطوطة بتع... بتع... عند الله لا ما يجلس فيها ابدا ولا يخارط إهنه تدرون اذا الإيمان يتنفس aproveع كل حياته تشوف تشوف الإيمان ما في الـ يعني الـ إيش؟ يعني صور اهل الكوره واهل الاغاني واهل الطرب واهل الرقص وكذا وقال هذا يعني هذا اللي يسبق في, في العمل الاولمبيت كذا وفلاح شعروا في البيت سوا لا مفيد. ولس صورة ما في ولا صور الرسول الله ليه؟ لأنه لانه يسمع الرسول الله صلى الله عليه وكل بيت يعلق فيه صورة من في الملائكه شي تخرج يا اخي البيت الإسلامي هذا قال بيسد لا لا موشديع موشديع افضل لي هو تزع الصوره شيخي شو شيخك قال سيدي كذا سيدي قال له كان شو شي شو شو شو. هذه اذا سبحان الله الايمان لا يعطاه الذي امن استحقا ولا يا بوت الكرام يمشي الله يمشي يصفع علينا اعداء ويصفع علينا عدو قد يعذبنا يضربنا يشجدنا يغسلنا وينبحنا يشردنا. سبحان الله نصبر وما نصبر وقد فعل هذا بأصحاب رسول الله واش عايش في مكة في مكة بالدعوية القولة في فينا عايشون واش الرضين مؤذبين جدي بتحت العذاب عما ابوه أمه كل يعني أمه يوتى بخنجر ياتي, ياتي أبو جهل بخنجر ويحشي يعني في فرجها أحد <تكتشف> وابو كذلك وعمره كذلك وهذا ما قلت من محفو طارق ومن يحكيه طارق الكثير ما كان هناك من يدور ومن يدور فلان ماذ وفلان ماذ وفلان جال ما في يا إخوان قد تعز الأخي تنزل بك نكباس نكباس في أهلك في أولادك في نفسك في عقلك يسلم الله عقلك يصيبك في عقلك ترس بلو تحتصل لله عندك عندك وسيلة عندك عندك خيار يصيبك في عينك يخطف لك عينك ويصيبك في أولادك الأولاد عزنا هدنا الأولاد وتتعرفوا عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يقول اعين ما في ألد من الأولاد سبحان الله أحلى من المال وأحلى من إيش من الدنيا وما فيها الأولاد لدها خاصة يا سبحان الله غريجة حب الولد إبراهيم ماذا طلب؟ ربي أمني من الصالحين وزكري ماذا طلب؟ ربي أمني من لذنك ذرية طيبة نحن كتب الأولاد والسلام خصنا جوجو خصنا الأولاد نصر الأولى تقفى كيف يخرج السكين كيف يخرج عرضية كيف يخرج مسخوت كيف يخرج الله كيف يخرج قتار كيف يخرج كيف يخرج وين مصيبة دي نحضرنا الولد فقط قدر إبراهيم قال رب يهبني من الصالحين أنا خصني ولد من نوع الطاقس يا ربي اطلبه شوف يكون صالح في صالح فيه نفسه ويمسل صلاح ويصلح الأمه يصلح نفسه غيره اللي يشوف يشوف الصلاح يتمثل الصراح في حياته وفي مشيتيه وفيه هندامه وفي بيته يجب لي شكراته كما سبع كذلك زكرياء عليه الصلاة والعشر يقول ربي هبني من لدنك ذرية طيبة طيبة والطيبة هو هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وهو النسخة من كتابنا لذلك نحن متأذن شقينا ليش طلبنا الأولاد عطينا الأولاد كانوا و بان عليك سخط عليك لام عليك ليش بتركوا اجل صلعه تستمتروا من الصالحين سلم سلم الطلب اذا هذا الولد سبحان الله هذا الولد نعمه انما اموال المال والبنون زينه الحياه الدنيا فما اجملته بولاده سبحان الله الجفلات يخرجون ويدخلون يصرحون ويبرحون ويشون ويمشون يعني تراهم يخرجون القرآن يخرجون سنة رسول الله يدون المسجد ويصلون ويذكرون الله ويدعون الله فسبحان الله قد تصاب في هذا الأولاد وبهذا الشكل يخطف منك يخطف منك وما لك حينه إلا الصبر ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، هل يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أصيب العبد المؤمن في في صفيه ثم احتسب؟ ما يعني ما له الجزاء للجنة؟ ما قال عليه الصلاة والسلام. يقول صفيه أنا صفيك أخوك صفية، ولدك صفية، أخوك صفية، يا الحبيب. ال يعني صديقه كذا الى آخره ماخذ كله واحد يخطف مني ويصاب منك بشيء شيء وتوخذ عليه وتتألم عليه وتتحزن عليه لا وصفيه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الملائكة حين ما يقبضون ولد فلان عبد الله ثم الله ولد عبدي لا ثم يسلهم الله على على من ويسأل ويقولهم سبحانة قبضتم ولد عبدي فلان نعم قبضتم فلدة كبده قطعة من كبد من فؤاده يقول لا لا يا رب يقول ماذا قال هو عالم قال حميدك واسترجع يقول حميدك واسترجع اي قال لك الحمد يا رب ان لله وان اليه راجع يعني استسلم وصبر ما ضجر ما كلمه ما زكى لا ما من ما شيء وسلم لك يا رب يقول ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد وسموه بيت الحمد ابنه مو الجنه موجوده قد موجوده يلا ابنوا له هالبناء هو قال كم الناس والراجل نعمل مسجد ما شيكت الى كلمه هذا قلت ليش قالوا فوق لعبده فصرح حسابا لله فهو الان مش وش الماجور هذا لا ما هو من ذهب ولا من فضه وملاطها والبغل من هو المسك هذا هذا كلام يسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجدناه مسجد حرم كذا كذا. نعم. وهذا حسب الذهب والفضة اللي كل عرفه. لا الجنة ما ما في الليل. أم وفقهنا في الاسم أيوة. وهذا نسيء حسب الرجال بل كذلك النساء. ورد على رسول الله عليه والصحابة أنه يقول ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد. ثلاثة من الولد. قال إلا كائلة من أهل الجنة ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد ثم احتسبت وصبرت إلا كائلة من أهل الجنة إلا تحلط القصر لم تبسها النار إلا تحلط القصر جيتها إلا تحلط القصر ذيك المرور لك المروا على الصراط والنار من سحر قال لابد كمر عن عيومكم إلا واردها النار نار لابد المر على النار إلا واردها كان على ربك حسن المقضية ثم ننجي الذين اتزقوا ونظر الظالمين فيها دفئة هذا قسم من الله لابد أن كل واحد يجزع على هو مرحل للنار تحلت القسم لابد قال فقالت واحدة من, من النساء الحاضرات قطوا يرسوا الله واثنان يعني لما تجوه في الأولاد واستحقوا في الجنة قالوا واثنان قالت واحد, واحد واحد إلا ما تواحد قالوا واحد كيف ريه قال ما سألنا عنه واحد ويسألنا له هذا بقى. وفي ريه وإيه قالوا واحد قالوا واحد, قلوا واحد إذا مات له واحد الولد واحتسه ولكن مبلغ لم يبلغ الحلم في الحديث ثلاثة لم يبلغ الحلم يعني بقي مبلغ أما إذا مبلغ مبلغ الرجال فانقاش في كل علاقة وفي كل محبة وفي كل مد المتبادن المهم يا إخوان وقد سوصاب وقد سوصاب آخر كريم سبحان الله قد سوصاب في يعني في بدني في بدني. في, بدني في النوع لا نعمة نعمه من اكبر النعم نعم الله علينا العافية في فدول ما شاء الله ما احسن الانسان ينام يعني وما فيه ابدا ايلم على فراش وما فيه ابدا عضو يتالم ما شاء الله ما اسقي صحه ويسترخى معنا كل شيء سليم لا في راسي ولا في جسمه ولا في المحيطة. لا في شيء ما في شيء يتالم ويقوق ويقعد ويبيجي ويبيجي ساف ويوك ويرك وينزل ويتجه ويتسجل ما شاء الله نشيل سبوع ها ما احلى العافية العافية تيجان تيجان على رؤوس الأسرح بيشوفها بيشوف وجهه صاحبي عفيف بيشوفه المال وي. ذو قيمة واللي هذا كان سلاح السلاح كي يدخل كي ترقم المستشفيات ليش بيدكر نعمة صراني يشوف واحد نعماشي مخطوه في العينين واحد نقطع الأنف واحد نعماش ما ما فيه ما كين فلسل الله بإيه واحد ما يكون له بمسرعة واحد نعماشي خلاص نقطع الرجلين ونقطع اليدين واحد ما هو شاء الله كل واحد فيكم، إنسان تحمد الله بيقول لك الحمد يا رب تشكر الله وتذكر نعمة صلى الله ما تنسى الله لأنه ننسى الله خلاص ألأكس لكن ده دا كذلك من مستحضر الله عز وجل. وترى أن الله يحيطك بالعناية والرعاية والحفظ سبحان الله دائما تذكر الله دائما العمل تقبل على طاعته وعبرك ما تخسر معه لانه يمدك ويعطيك سبحان الله اخلطك بقدرته ويمدك بنعمه محفور بالعنايه هل سبحان الله فاذا اصاب منك لا تحييلها ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالتم الله اشتر الفلوس السكنه العماره السيارات المراه لا اذا سالتم الله فسألو العين. <تصفيق> هصعب الفلوس بعد عافيه. ليس الحب. ليس الحب لهالي. ومازوا عندهم الملاير المكدسة. الدوفران. الدوقيش. الدوفران الصغيرة. مبتعش الدوفران. وش باقي الدوفران اليوم؟ <تصفيق> الدوفران. ما الدوفران؟ الملاير ممليان. سبقوهم كم يوم؟ ما يبيه ملّ. صح السخنة نسأل قلنا فعله إذا بساقي السرطان، سرطان كبير ولا سرطان رئة ولا سرطان في الدرس سرطان في الدرس العياد ولا، صار في قط كله، يتنازل عنها كلها وفقها لأفر الله يحدي يعيشنا عميش يستموه جعل الله والله إيه يقول لك أنا كنتم نبغي يمزع الله للمجيزي هذه الأفكاية أعطيه صوم المعطا والله يحدي كل بطن من ريالات كذلك إذا انت مليونين رابط شهاتبع عينك شهاتبع ودنك شهاتبع انسانك شهاتبع فكر شهاتبع كله كل مليون مليون دابا وانت سنة مليون هاتبع سين مليون هو بشين مليون لا لا انت مليونين مجرس ساكي قال انا عم بيسه دماغ وفلان اعطاه واتسحن الله عز وجل كافر مجر والعياد لله وفلان اعطاه عندو سياره ما عندي عنده عبادة ما عندي عنده فيلا ما عندي واش راك تقول المرصود باسكو تقول بناء رايكم خير لا اله الا الله ده اللي عندك ما عندك. اذا يا اخوان سبحان الله سيدنا رسول الله كان في دعائه عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسلك العفو العافيه. في الدنيا والاخره اللهم اني اسلك العفو العافيه. في دين و واهلي و الله بالسرعة و رسوله و امر روحه و احفظ من بني اديه و من خلفه و عن بك الله و سلم هذا جميع مدعوه يا سبحانه كيف سبحان الله هذا ايوم تعلمون ايوب وصبر ايوب ايوم بتحول الله القرآن قال نعمة ناوجدناه و صاقرة يعني الله بسلاح يملوه العالم وشو بيظهر؟ بيظهر الشجامه ديال ايش؟ ديال ايوب، الرجل مساح، صار من 18 سنة ويدد هتا، كل شيء، كل شيء بيروح، كل شيء خلص، ما في شيء، يمكن بيخلها يعني بيصيبها على الطرح فيها، كل شيء مشى، مشى الاولاد، 11 ولد جاب، النساء ما تعمل عندهم كل شيء مشى، ما بقى هو الذي ياخذ، المال مشى، ما بقى شيء أخرج ماني؟ إيماني ويجي الشيطاء ويقول له يقول كذب واحد يرجع لك كل شيء ويرض لك كاذب ويرض لك زوجك ويرض لك الزوجة ويرض لك الأموال ور... لا يسبب فالله عن سيدي في النهاية 18 قال اشقال وجدناه وَجَدْنَاهُو إِنَّا وَجَدْنَاهُو من, من. من مستاهو في هذا البلاء الله الله فقال إِنَّا وجدناه صاغر بكذا كده لان نبدا كما قلنا مشكل جرب الدهاب مش كي جربوه واش صافي ولا ولا مغشوش بين النار بالنار كيذوبوا الذوبان وثم وتبيان الغش كله كيطلعوا خلاص فمشذب فين هب مشكل الرائع الموجود كل شيء المغشوش كله يزول ويقطع يتهب صافي فكذلك هذه البلاد منزيد اسمها الله اسمها يما النار بالمومي هي هي في جبل البلد وخرج لك نادوس ايوب ثمانيه عشر سنه حتى قالوا له قال ليه سنه نبي الله ممكن تقول يا ربي وتدعو اليوم وقادر وقادر اذا الله سبحانه وتعالى يستجيب ولا ما يستجيب يستجيب دعاء عباده ما في شيء ادعو فيقول ابدا استحمي فيقول لهم 70 سنه للعافيه سبعين سنه وانا معافى حتى تساوي ايام البلاء مع ايام العافيه ثم ارسم العافيه لأن النساء ما يحصي أيام البلاء كيف لا يصير اليومين ولا مطيئة هذه السمسيات لعبة ما شراب آه آه هذه شراب ويبكي الجميع <تصفيق> سبحان الله قالوا حتى أيام مع أيام ثم سبحان الله ما تعالى فهم شيء حتى وشعر بأن البلاء سيصل إلى لسانه ويرقب لسانه ويصل الى فؤاده ويبقىه في كار في شيء قد نحن نطف هل شعر؟ لما حس بهذه وصل البلد لسانه ووصل لفؤاده قال يا رب ليش؟ قال لأن لي الأعداء الأخرى كان خلاص ما عندي غرفه لكن لسفه ألكر ربي بها أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله أدى الله والله أكبر وأقرى كتاب الله وأسني على الله بلساني لكن درق اللساني قد يتحضر عندك كيف أن يتحضره أهنا تتزرع ولم يوصل قلبي وقد يمكشل في الكار خطأ رأس وقد يمكتع الصلة بينه وبين خالقه من نقع عرف ربي فهنا رب الترق مطلب لنفسه وإنه مطلب ليه لأنه خصي الصبر في عبادة ربه وطلع في ربه إحنا ربي اني مستني الضر مستني الضر في لساني وفي فؤالي وقد يقطعني عنك يا ربي واني لانك تعز عنك هلاك صبي اني مستني الضر وانسى ارحم الراحم اهنا قلو نارزل خلاص قول اركض بركة اضرب اضرب مكانك اضرب لما اضرب قالوا الان عندك يوم اضرب عيني وضرب يغرق عينه قال له هذا تغسل به وهذا اشرب منه لما تغسل بهذا الضرر الظاهري له ولما تغسل بهذا وتشرب هذا الضرر الباطني له وتصبح خلاص هذا مغتسل بارد وشو هذا خراب الله الله الله خلاص كيف باش ننجح ولا لا شي برشهاده ولا لا إنا وجدناه صابرا نعم العظم إنه أعوام هذه شهادة هذه المجلسة هذه الدكتورة الدكتورة الكريم هي هسيط ما تصفت ما تنسوي شيء هذه شهادة في كتاب الخلود في كتاب رب الأزل نعم العظم من نشهادة مش من ما شكون موقع عليها وطالع عليها رب الأزل نعمل العبور إنه هو هذا المزحة يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبحان الله يمر ويقول طريح الفيار ويسنه يقول له ماذا لي يقول ماذا به نفسي لك بالطويل يقول رآني قال ماذا قال, قال, قال له قال قال لهم إني فعال لما يريد هذا قال له قال لي إني فعال لما أريد شو هذا الله, الله. كل شيء بالله رجاء عند رسول الاعتاب عقد مع الله هذا المثل يعني عروه عروه من زبير كان مضرب المثل يعني في الصف وقال لما اصبت الاجله في رجلي تاكيله هذا اللي يصير جي جي جي ها لا اقدم المشي لا ذكير تقتره لجري له هذا لما شفت رجله قالوا قطعوا له قال اصبر واحده ثواني فخلاص طلبوا سحق قالوا له سن قطعهم سحق من الفوق الركبه ولا يطلع لهم قالوا اصبر واحده ثواني طلعوا له الركبه قالوا فاخذ قالوا نفسك انما القطع من الموت احنا فقال بالله المستعان انا لله وانا اليه راجعون قطع اتبه يعني طبط. قالوا لا بد ان غيرهم يزول من شرق من مجيش تسكر هدوء يزول من شرع من جوزه حلق السعر جدا جدا شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر ما شعر ما شعر شعر شعر ما شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر اللي شعر شعر شعر قال سبحان الله قال الله وهبني عقلا ليش لأعرفه لأذكره لأتصل به لأقرأ كتاب الله ووحيد الله وأغوص في معاني الله <تصفيق> سبحان الله قالوا ما يمكن كيف قال لا بدأ أدخل الصلاة سأدخل الصلاة وثم قطعه وفعلا توضا ودخل الصلاه وغاب في الصلاة واخذ يرخوه في المعارف الالهيه وفي الاسرار القرانيه وفي الحكم الربانيه وجاءوا بالمنشار وقطعوا لما قطعوا بكثره سيلان الدم سقط سبحان الله رحيم كميه من الانسان اذا منها بالدم خلاص اسقط إلى وغاب لما غاب سبحان الله في تلك اللحظه واحد الولد عنده وعندهم عنده واحد الولد راسه صر البغله ديال خليل عليه صاح كانت مشيا هو قال له قلت شغير لما فاق قالوا له سبحان الله احسن الله عزاه قال في الولد اشقى ومقطع خلاص قال اللهم لك الحمد يا ربي اعطيتني اربعه اولاد فاخذت واحده لك الحمد يا رب ولك الشكر كله. لك الحمد كله. ولك الشكر كله. وعطيتني اربعة اعداء. جد رجلين وجد جدين. اللهم لك الحمد كله. ولك الشكر كله. ما ضجر ما قمت. ما والامر والامر هلية. وكل شيء بسلام. لا اله الا الله. وكل هذا الشاب الكريم يقول رجل هذا رجل توب هجر زوجته وأولاده وتزوج عليها، ف... فلا يزورها ولا ينفق عليها، فالأبناء هم الذين يتحملون مصروفات النفقه وطبعا تضطر الأم بالكهول قصد صله الرحم مع سئذان أولادها فقط، فهمت طردها معصيه صي لله ولزوجها وهذا أولا هذا الزوج هذا الزوج عاصل لله حيث ضيع أسرتك وضيع زوجته لزوجته في حقه لنفسك عليك حقه ولزوجك عليك حق عن زوجته الزوج عن عليك حقه ولزورك عليك حق فأعطي كل حقا حقه فكل حق ضيعته فستعاقب عليه حق الله أو حق كتاب الله او حق رسول الله او حق الاخ الصديق او حق الجار او حق الوالد او حق الولد أو, او حق الزوجه بس. كل حق حق وساله سوف نسال عن كل حق نعم بخصوصا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجه تانيه فنال الى احداهما بعث يوم القيامه وشكر بالعائد يبعث يضرب ذلك نصني يجر والالم شديد مبعوث ترى متقري هذا هو الرسول الله والله بتاكدني ني ماء ما لا اله عنده هذه الفكره على فكره يعطي هذه الفكره يثبت مع هذه الفكره يسيل هذه الفكره دي يعامل هذه معاملة حسن ومعاملة سيئة هذه يرفعها هذه ترفع ويعندهم يسقط عليهم وينسبوا لانها وكذا خطأ ما شاء الله حرام هذه مجهود، مجهود أخرى. هذه المرأة إذا كان خروجها المعتقول، خروجها المعتقول بسورة الرحم، بسورة أذنيا، أذنيا إثنين، أذنيا خواجها وما ما في كسرة، يعني مرة مرة بحيث الزيارة مستسامة فيها عرضا يعني، فهذا بس وتخرج في حدود الشريعة محتجبة أو الكلجة كان مكان بعيد، مع معها معه ولد معه هذا من يحتفظها ويرعها هذا، فهذا بس اللي ثم سؤال اخر يقول إنما عن قول تعالى وأنت السقى من بين الأزلام. هذه كانت عبارة عن يعني اللي كانوا يقولون ما تسموها حقل حقلية كبيرة. يعني في كل شوف حقل كل خانات خانات هذا ادم هذا ساح هذا مساح هذا, بلساء. هذا هذا ادريس هذا ايوب هذا ذاهب الى بلوز وثم عنده رقم خاص كيف اقرا له بالشهر هذا اجدي هذه شكسه هذه لا لا حد حد حد حقم حتى حق حق حق هاني شفت كيسو كهان مثل كاين انا انا دي فالازلام كان عندهم انعام اذا اراد ان يشارك واحد او اراد ان يتزوج او اراد ان يكون تجاره او اراد ان يكون فلاح او اراد اي شيء اراد يقول لخطه يطلب حظه يعني تشوف المستقبل روشه طيب ولا المستقبل من حول هذا المستقبل فإذا كان حسن أقبل وإذا كان سيئا ومسقوه من أجل. يعني أحضر بل أكبر أنا. فكانوا يعملوا هذا القديم احنا عندنا بالإسلام هذا الواحد قاعد أن يفعله هذا أشي يعمل السيخانة يصمر تعسين ويقول أنه شو؟ لأن النبون قطعت باش يتي نبي ويقول له ولا ما وجدش مش زوج هذه المراوش حاجه ماشي هي هذه التجاره والسديانه باش ولا تجاره خارقه انتبه عليه ولكن الوحيد قطع لكن عطاك واحد الشيء اللي منزله الواحد هو هو التصلي على زين وذن ما تدعي لجعله نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم نفسه ما ويعلم الفاتحه اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم ولا المعروف وثم إذا كان عندك شيء مغل عند البلاس الغالب نعم نعم ينام كي نعس ويشو بيخلي وي. شو إذا شاف عز عز طيب يقبل وإذا شاف حادثة لا نقول ما نجح نور هذا رقية خارج عن شريعة نجح نور لما تقرأ هذا الصبي يقرأ هذه الدعاء شوف قلب إذا شرح الله قلبك في الشيء ففيه حمد الله وإذا الكسل وسوء بيخلفك نهواه وسم العظيم اللي هذا بعرفنا بخير الله هذا طرش خبز والله وهذا مجرد ربما يساعدون ايه فهذا يجب الإسلام يستمعون عنده عنده يعني هذا فيه نعم هذا فيه لا هذا فيه أمراني وهذا فيه نهاني وكيف يجيب هذاك السادل وكيف يضرب عندك القذعة وإن يخرج يقول له هذا عندك جانب وإذا خرج نعم يقول له جانب وإذا خرج الله يقول له لا وإن يخبر فارغ ماهو يصبح يعوده وهو يشعرون منه شيء يساسع ويقول لك أنه جزانب فهذا كله كله باطل كله مجازيف هذه شمل أجزاء ثم يقول ما حكم العقيقة وما حكم الأكل منها حكم العقيقة هوين العقيقة هي في في اللي تزول ويعقل عن الولد يعني الولد مربون كل رسول صل الله عليه وسلم مربون بعقيقته محبوس بعقيقته محبوس عنده اضلب الغمول فستقدم فضية لله جدحة لله ولما الجدحة اتمرت منها عن فقراء المساكن ومنها يشتركوا ذاك كلهم مدرسوا الضحية كلهم منها واطعنوا واطعنوا اهلي العقيقة في لسابع الواسل الاول او الثاني او الثالث الا انتم ولا الاول ولا الثالث يوم السابع هذه العقيقة وهي واجهة ايه ثم يقول من المعلوم ان بعض الورقون لا تخلوا من الكحول، فما حكم استعمال العطور التي فيها شيء من الكحول. ثالث الكحول في الحقيقة يعني استلف العلماء فيها. نفسه الخمر استلف العلماء هو هو نجس أم ليس بنجس منهم قال نجس واستدلت بقوله تعالى إنما الخمر والميس هو والازلام والإسلام نجس يعني نجازة فإذا مسك في حبك وفي جسمك يجب أن تقتصر من هو مزيز البلزمة فالذي نشر الخمر كاننا نشر الضوء هذا عند هذا بعد اولاد ما ضابط انه لا المرض من الجاسد الريس النجس يعني النجس المعنوي مثل قال ان الخمر والميزه الميزه شو الميزه القمار انواع القمار كلها نجسه ما نجسه خبيثه خبيثه خبيث والانصاب الاذلام رجس انصاب الاذلام هي اللي بقى انصاب الانصاب هي ما ينصب من التماثيل هي نجسه نجسه نجسه يعني الدس بحجم المساحب في قوة يتوصل لا وإنما هي نجسة هي نجسة العقيدة فالذي يعتقدها نجس نجس العقيدة والذي يتخلق بها يرسم السحب بها وشيرها ده نجس يتطهر يتطهر يتطهر يتطهر يتطهر لا إله الا الله محمد رسول الله يصدق لا إله من الله ويدخل الإسلام من جديد وإذا كان السحابة الله عليهم أفاد من جاهلين واحد يعني ويقولوا حق الله وحق العزة يعني يشرب وقال الرسول الزبايدان في واحدة وقال لا إله إلا الله لأن هذه نجاسة تلوث الإنسان تلوث في تهرار لا إله إلا الله وإن الحسنات يجب أن يسير فكذلك المرة من النجاسة لا نجاسة معنوية وعن الشوكاني إمام الشوكاني وإمام الصنعاني كلهم يقولون إن نجاسه الخمر ونجاسة الحكوم نجاسه معنوية لا نجاسه هس حس. حسنية بس مثل, مثل الحشيشه حشيشه الى ليست في اليدك لا نبات نبات طاهر لكن نجس اكله نجس نجس التحشيش فيه, فيه وتعمل منه ايه تدروبات تعمل منه جونتات وكذا نجاسه ده نجاسه ليه نجاسه ليه فهذا القول اقول يعني الاولى او عنهم في روحهم هو مش ولا كده بالله لا بس ثم يقول ما حكم فعل بعض الناس من اجازاتهم لعملية الربا بحجة أن الفوائد تعطى للمساكين والفقراء المحتاجين ويصرفون بعضها على بعض الخيري الهيئات الخيريه لا يا أخي الكريم هذا لا أعلم للأخ ما ما أخذ الفزوه على حقيقتها يعني من قال ان الربا تصرف في هذه الجهات في في ال في ال في الهازا المسلمين وخصوصا المصالح العامة يعني هذا اللي ينتج اموال مزعة في الجلود في الجنود سواء في الداخل ولا في الخارج وثم سأل الله وتوفرت هناك كمية من المال مما يسمى بالريبه في البواي وما يفيد هي هي هي هي مصيبة هي المهم هذه هل اللي جمع من هذا من هذه الريبه هل بالقمارة والمجرمين خصوصاً فلو الدم الهيئة يتسرس هذه الأموال اليهود لا خلها واعطيها لمن يستحقها من الفقراء والإنسان والمساجين والمحاول وترميل الطرقات وحفر الآبار والهيئة الخيرية لأن المال مال الله والمال الله يؤتى لأهلنا لعباد الله ما يرمى في البحر ما يحاك هذا اما ان تجيب مالك في ضلبه بتكبر الفائده وتعطيها لفلان وعلان لا هذا عنده سوق عنده سوق وتوفر الكميه ها اسهلها وما تحليها للاداء ايش الموضوع هالفمره واذا هو السلاح وسوى جاهز ضرب بجنين لا اللهم يحفظنا جميعا في ناس مو اللهم سبحان الله الله يحتاج شو لا اله الا الله نستغفر لك سبحان ربك رب العظيم بما يشوفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين